قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا عبالهم وعصيهم يغير إليه من سحرهم أنها تسعى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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، فلا أصلبانكم في جذع نخل، ولا تعلمون أيننا أجدد عذابا وأبقى. قالوا والذي فقرنا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا قطايانا وما أكرهتنا عليه من ال... لله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ويأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها فذلك جزاء من تزكى